أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَكُم هم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء إِنَّ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَم يُقَتَّلُوا أَم يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعُوا او ايديهم وارجلههم من خلاف او يوم فمن الامر ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب தீனூமி கவலிய குதி பலமுதீன اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنَ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْكُم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ